خلاص انتفقنا نبدأ الآن في سلم الوصول آه ياريت آه في الدقائق اللي بتجوها بدريت بتسمعوا البعض المثن المثن السلم للوصول وعلى فكرة المثن العمدة مرشح للحفظ يعني هو من المتون السهلة الجميلة مرشح للحفظ أنت بتاخد كل أسبوع سطرين ثلاثة جيد لو حفظ ضح أعانكم الله وسددكم ناخذ الآن السلم كان في واجب في السلم القول الذي عليه أكثر العلماء ويفهم من كلام الطبري أنه يفهم منه حكاية اتفاق الثلاث عليه في الفرق بين اسمي الرحمن الرحيم من جمع أو من صدق, صدق يكفي نقل كلام الشمقيط رحمه الله صدق ها ارفع صوت قال الرحمن الرحيم كما وردان الله تعالى وزبال من أسماء السلسة مشتقال من الرحمن على وجه مبالوة الرحمن وصلت مبالوة من الرحيم لأن الرحمن من الرحمن الشاملة يميع الغلالك في السلسة أولئين المدينة والمدينين في <تصفيق> الآفرة والرحيم من الرحمن المدينين يوم القيادة وعلى ماذا أستمر الحلماء في كلام الجميل علي فالمهم مهم ان نمنح حكايه الاتفاق على هذا شايف هذا قول اكثر على ما وفي كلام الجليل ما يفهم منه حكايه الاتفاق على هذا ان الرحمن برحمته الشامله لجميع الخلائق لجميع الخلائق والرحيم بالرحمه بالمؤمنين في الآخرة تمام وفي الاخره يعني من القيام على فكرة ان كما في الاخره وذكر استطرابا بعد ذلك في إجابة على إشكال وارد فلت راجحه أحببت فقط من ألفة الانتباه لأن غير القول المشهور بيننا في قول آخر أكثر العلماء عليه ويفهم من كلام من جديد حكاية الاتفاق عليه طيب قال رحمه الله تعالى أبدأوا بسم الله مستعينة راض به مدبرا معين راض به مدبرا معين تقدم معنا ذكر بعضها بحث البسملة وتقدم معنا الكلام عن الربا تكلمنا عن الربا طيب قوله رحمه الله راض به يعني راض بالله وقد ورد, ورد النصوص وقد ورد النصوص آآ في دعاء في أذكار الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا فبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا يقول في البيت راض به راض به مدبرا معين الرضا بالله يتضمن الرضا بربوبيته قال رضيت بالله رضيته هذا أيضا يدخل فيه رضا بالألوهية ليس بربوية فقط رضيته بالله ربا يتضمن الرضا بربوبية الله ورضا بألوهيته وباختصار وتركيز يتضمن الرضا بالقدر والرضا بالشرع لأن الرضا بالربوبية أن ترضى بتدبيره لك وهذا يرجع إلى القدر والرضا بالألوهية أن ترضى بما شرعه ليتعبدك به يعني يجعلك عبداً له طبعاً إذن عندما تقول رضيته بالله رباً يعني رضيته بقدره وشرعه رضيته بقدره وشرعه رضيته بقدره وشرعه, رضيته بقدره وشرعه. قال رحمه الله تعالى راض به مدبرا معينة قال والحمد لله كما هدانا الحمد لله كما هدانا الحمد لله تقدمت معنا مباحث الحمد كثيرا والحمد ذكر صفات كمال المحمود مع محبته والرضى به أو تقول محبة وتعظيما والحمد يكون باللسان والقلب ويكون على النعمة وغير النعمة فيكون على ما يجري عليك من الأقدار ملائمة كانت أو مؤلمة كما ذكر ابن رجل رحمه الله تعالى ملائمة كانت هذه الأقدار أو مؤلمة وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء أسألك الرضا إمتى؟ ولا قبل القضاء؟ قبل لماذا قال صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء؟ لأن الربا حقيقة لا يكون إلا بعد حصول المقض أما قبل حصوله ليس ربا وإنما هو عازم على الربا هو عازم على أنه يرضى إذا نزل به القضاء قال ابن رجب رحمه الله وعند حصول الحقائق قد تنفسخ العزائم أو قال وقد تنفسخ العزائم عند حصول الحقائق وكم نقلوا أن بعض الصالحين من المتعبدين المتألهين أصحاب محبة الله وأرضى بالسلوك كانوا بلأوا في المحبة مبلغا عظيما بلأوا في المحبة مبلغا عظيما وكان يقول أحدهم أنا أرضى بكل ما يختبرني الله به من أنواع البلاء فابتلاه ربه بأن حبث فيه البول أياما فكان يتلوى ولم يصبح بل لم يرضى نقول لم يرضى حتى انه كان يمر على الكتاتين ويوزع على الاطفال الجوز او الحلوى ويقول ادعوا لشيخكم الكذاب انا كنت بقول هارضى لما ينزل بيه البلاء انزل بيه هو مش جادر ارضى ادعوا لي ان ربني يكشف ما بيه ولذلك الرضى حقيقة انما يكون قبل القضاء ولا بعده بعده أنه لا يظهر إلا بعد حصول المقضي أما إذ لا اختبار ولا امتحان كل الناس يدعي أنه راضي وإنما يظهر ماذا يشيق بعد بعده ولذلك قال النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم وأسلق الرضا بعد القضاء وليس معنى ذلك أن تسأل حصول البلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء سؤال العافية. سؤال العافية. فناشى الله عز وجل لنا ولكم العافية قال رحمه الله تعالى والحمد لله الحمد يكون بالنسان ويكون بالقلب ويكون على النعمة وعلى غيرها من الأقدار ملائمة كانت أو مؤلمة ويكون على صفات الجلال والكمال يكون على صفات الجلال والكمال قال والحمد لله والحمد لله وتقدم معنا الفرق بين الحمد والثناء والشكر وأيضا الفرق بين الحمد والثناء والشكر والمجد تقدمت في مباحث كذرت مرارا قال رحمه الله والحمد لله كما هدانا قال الله تعالى واذكروه كما هداكم ما معنى كما هنا واذكروه كما هداكم ما المعنى كم والذي ذكرت ان جمعته كما كما امننا عليه الاجلال والعبادات وكما علمك الله تبارك وتعالى في منع ان يخل بالثانيه طيب كما في الايه فيها معنيان فيها قولان لها معنيان الأول للتشبيه والثاني للتعليل الاول للتشبيه والثاني للتعليل طيب المعنى للتشبيه واذكروه كما هداكم يكون المعنى على التشبيه واذكروه ذكرا عظيما حسنا كما أنعم عليكم نعمة عظيمة حسنة وهي الهداية أعظم نعمة أنعم الله بها عليك إيه الهداية الهداية ولا لا فلما كانت الهداية أعظم نعمة أمرك أن تذكره أعظم ذكر ولما كانت الهداية أحسن نعمة أمرك أن تذكره أحسن ذكر واذكروه كما هداكم يعني واذكروه ذكرا عظيما حسنا كما أنعم عليكم نعمة عظيمة حسنة وهي الهداية هذا المعنى على إيه كما التشبيه طيب لما يكون كما معناها التعليل يكون المعنى كالتالي واذكروه لأنه هداكم واذكروه لأنه هداكم فتكون هنا للتعليل واذكروه لأنه هداكم فلا يتعرض في هذا المعنى لحجم الذكر ولا لدرجته ولم يتعرض لسببه لماذا نذكر لأنه هدانا وكل المعنيين وكل المعنيين حق فنذكر الله عز وجل ذكرا لأنه هدانا ويكون هذا الذكر على مستوى هذه النعمة من العظمة والحسن من العظمة والحسن قال, قال رحمه الله تعالى والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والإجتباء الصفاء والاختيار إلى سبيل الحق واجتبانا قال أحمده سبحانه وأشكره في البيت رقم اثنين قال والحمد لله ثم في البيت رقم ثلاثة قال أحمده ما الفرق بين الأصلوبين في الرقم اثنين الحمد جملة اسمية فرقم ثلاثة الحمد جملة فعلية طب لماذا نوع ها. لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث فنحمده حمدا ثابتا مستقرا متجددا بلا انقطاع تجددا بلا انقطاع يبا الحمد مستقر له متجدد مستقر متجدد سبحانه طيب قال أحمده سبحانه وأشكره أحمده سبحانه وأشكره تقدم الفرق بالحمد والشكر ومن مساوي عملي أستغفره مساوي العمل قد تكون المساوي التي تدخل في العمل قد تكون لأنه بدعة فالعمل الذي في في على وجه البدعة عمل سيء وقد تكون لأنه ليس خالفا لله يعني فيه رياق ممكن يكون موافق للشرع لكن فيه رياق ممكن يكون فيه إخلاص لكنه غير موافق للشرع فإذا كان فيه بدعة فهو عمل سيء إذا كان فيه رياق فهو عمل سيء وقد يكون العمل فيه مساوئ ترجع إلى أعمال القلوب الأخرى كالعجب كالعجب يدل بعمله على الله ويرى عمله بينه بالنفس يقول الله ده أنا عملته عملته صليته فإنه تمام وفيش حد أحسن مني لك عجب وقد يورثه بعض الأعمال كبرا هيذن بالله وهذه من مساوئ العمل ومن مساوئ عمل أستغفره قال رحمه الله واستعينه على نيل الرضا واستعينوا على نيل الرضا الاستعانه طلب العون سبحان الله أمر, أمر, امر ربنا عظيم وما قدر الله حق قدره يسال الله ان يعينه على رضا الله عنه انتبه لك يعني أرد أعني على رضاك عنه وأستعينه على نيل الرضا والفرار من الله يكون إلى من؟ إلى الله تفر من الله إلى من؟ إلى الله إلى الله في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعينك على عبادتك أعن على عبادتك شايف؟ يقول أستعينه على نيل الرضا أخوان كرام انتبه لما أقول انتبه جدا والله الذي لا إنها غيره أعظم مطلوب للمسلم في الدنيا أن ينال جب الله أن ينال رضا الله أعظم مطلوب كن ساعيك دائما أنك تنال رضا الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ورضوان من الله أكبر أكبر شيء أن تنال رضا الله وفي الجنة في الآخرة عندما يدخل أهل الجنة الجنة يطلع الله على عباده يا عبادي هل أرضيتكم يقولون نعم يا رب ألم تضيطوا جهانا ألم ألم تعرفون الحديث وفي آخره يخبرهم ربهم عز وجل نباقي باقي ليس باقي هناك شيء أخرى ما هي قال عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أعظم شيء أعظم شيء إن الله يرضعك اعظم شيء فيكون ساعيك دائما ان الله يرضى عليك سأ... جاي المسجد ليه مكسوف من الدران مكسوف ان الناس يقولوا بعد ما بيصليش لا لا داني جاي عشان ربنا يرضى عني انا ماليش دعا بحد انت بتطلع زكاة مالك ليه بتنفق ليه ابتغي رضى الله ابتغي رضى الله واذا ابتغي رضى الله في كل عمل وترك يسر الله لك مثلا بعض الناس يحب أمه جدا يحب أمه جدا فمثلا أمه مش عاوزا يعمل شيء معين من الصالحات وعاوزا يعفل الله في يبقى في حيرة لا, لا آية عجيبة في سورة التوبة يسمع قول الله تعالى والله ورسوله أحقوا أن يرضوه إن كانوا مؤمنين شاب من الشباب مثلا يعرف فتاة مثلا معرفة محرمة قرر انه يتوب تبعث له رسائل وتتصل عليه مش عاوز ترضيني سيبدأ اه لا زاد اني ما اقدرش على زعلك لا, لا انت ما تقدرش على غضب الله تقدرش على النار لكن تقدر على زعلي العالم كله ولا لا استحضر دائما الله تعالى والله ورسوله وحقه أن يرضوه شاب عاوز يعمل ليلة العرس في المسجد أمه بقى وأبوه عاوزين فرح ما حصلش في البلد أنت هتخضحنا أنت مش عارف إيه أنت هتقرنا أنت, انت إحنا هنتبرأ منك مش هنجيلك بيت مش هندخلك مش هنحضر لك فرح تبني بقى عاوز أرض مين ها والله ورسوله أحقه أن يردون كانوا مؤمنين واحد في مصلحة حكمية له يعني ما في مصلحة حكومية هو واحد معرفة عاوزه يمشي له مصلحة وغلق بل ينفع مش نظامي يتكسف ده معرفة لا والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين واخذ ذلك الكريم استحضر هذه الآية دائما دائما والله ورسوله أحقه أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قال رحمه الله تعالى وأستعينه على نيل الرضا لأنه أعظم مطلوب أعظم مطلوب إن الله يرضى عنك وَأَشْتَمِدُّ من فِي مَا قَضَى من أسماء الله اللطيف, من أسماء الله اللطيف. وللطيف لسم اللطيف ثلاثة معاني لسم اللطيف كم معنى؟ ثلاثة معاني معنين يرجعان إلى الذات ومعنى يرجع إلى الفعل معنيين يرجعان إلى ذات ومعنى يرجع إلى الفعل من سياق الآيات يظهر المعنى قال الله تعالى في قصة لقمان وهو يعظ ابنه يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خرد فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فمعنى اللطيف هنا هو الذي لا تخفى عليه دقائق الأمور يا ابناء النهاء إن تكون مثقال حبة من خار دل فتكون في صحرة مغلقة أو في السماوات في أعلى مكان أو في الأرض في أعمق مكان يأتي بها الله إن الله نطف الله هنا يعني الذي لا تخفى عليه يا حسامة دقائق الأمور هنا المعنى يرجع إلى الفعل ولا للذات إلى الذات تكون المعنى هنا من أسماء الذات من اسماء الذات طيب الآية الثانية قال الله تعالى قال الله تعالى يا سلام. قال الله تعالى اللهم أقول أبنى حبا لك وإيمانا بك وخاصا منك ورداءا فيما عندك وتوكلا عليك اللهم أنزل عنا بركاتك اللهم أمين وأبعنا هم ثانا وثلاثين قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيث هو اللطيف الخبيث كن معنا اللطيفون إيه الذي جل أن تدرك كيفيته جل وخفي عن العباد أن يدركه كيف عز وجل ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء المعنى اللطيف هنا يرجع إلى أي كذا إلى المعنى الثالث من معاني اسم الله اللطيف إسمع القرآن ده جميل صح جميل جدا جدا لا جميل القرآن حياة القلوب القرآن حياة القلوب اسمع كلام الله عز وجل قال الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء فمن معاني اسم اللطيف الذي يسوق إلى عباده ما ينفعهم من حيث لا يعلمون يسوقوا بنطف لا يخطروا بالباد ولذلك في قصة يوسف في آخر القصة يوسف يقول ايه لما رفع أبوها العرف قال يا أبتي هذا تقولوا رؤياي من قبل قد ربي اسمع اسمع وقد أحتنى بي إذ أخرجني من الجب ولا من الجب تب ليه ما جالش أخرجني من الجب ها عشان ما يقذش خواته عشان ما يفكرهم بالذنب بتاعهم لا لا ده هو كريم ابن كريم ابن كريم بيصح صفحي جميل مش حاوز ايديهم دلوقت لو بينك وبين اخوك مشكلة بتنشر ملحه وتطلع كل اسراره وتفجر في الخصومة فبين وبين وبينك مشكلة مادية انت مالك بجا ومال مراطي لبسها ولا مش لبسها انت مالك وبين وبينك مشكلة مادية انت مالك بجا ومال ابويا اعور ولا مش اعور انت مالك, انت مالك. قال وقد أحسن بي إذ من الجب لا لا أنا خلاص مش عار... لا تسريب عليكم اليوم هيفكرهم ب هتبالك كل شوية يقول له ده أنا سمحتك ده أنت فاكر طبعا لكن اللي... أنت عملك بس أنا سمحتك لا لا يقولش كده يقولش كده إذ أخرجني من السيدني وأحسن بي لما خلكم عندي والاحسن اديكم لما جابكم من الصحراء عند الارض عند البلد اللي فيها دراعه يعني الاحسان بمين اكثر بيهم هم لكن لا ده احسان من الله ليا ان انتوا عندي ده ربنا بيشبني ان ان ان ده ان نعمه عظيمه انتوا إن عندي بيحسسهم ان هم اصحابي الجميل عليا واحسن بيه إذ أخرزني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان إخواتي لا ما بتنفع نزغ الشيطان إخواتي تنفع وإما نزغناك من الشيطان النزغ من بعد أن نزغ الشيطان بين إخواتي وبيني لا جاب نفسه الأول الأول الأول هو السابق من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي إن ربي لطيف لما يشاء شاء الله أن يجلس يوسف على عرش مصر فدبر تدبيرا لطيفا قذف فيه قلوب إخوانه كيف قططوا نكتلوا لا إرموه في البيل سيارة جت خدوه كما يبعو في أي حد لأتبع في مصر مش عارف المرض حبه تب يدخل السيني. رؤية عظيمة يعجزون عن تأويلها يؤولوا لأهاته ده لا اطلع ان ربي لطيف لما يشاء وهنا اللطيف يكون من اسمائي الذات والاسمائي الفعل الفعل الفعل لشان كده لما تكون عاوز حاجة يا لطيف, يا لطيف يا لطيف واستمد لطفه فيما قضى طيب باقي الوقت اكتفي بهذا القدر من ارابع ان ينصرف قبل الاذان ينصرف لكن لو اذن عليك الاذان في المسجد اجلس قال العلماء حتى لا تتشبه بالشيطان لان الشيطان اذا سمع الاذان عمل ايه فالسع فاللي هيقعد يفضل جاعز اللي عاوز يمشي يمشي جاب الاذان نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك مش هدو ان لا اله انت نستغفرك ونتوق اليك I